الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاطهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وإخوة الكرام ما زلنا مع الرفع وعلمات الرفع وقد سبق وشرحنا أو تكلمنا عن علامات الرفع علامات أصلية وعلمات فرعية والعلمات الأصلية فرحنا الضمة ومن علامات الفرعية تشبع فتكون فتكونوا واو وبعد الواو ألف طب الواو علامة علامه الرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وايضا خطا خطا ناق الو الو علامه رفع للفعل المضارع الذي لم يتصل شيء خطا إيش الصحيح ايش الصحيح الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء علامه الرفع الضمه طب اضربه مثلا لذلك محمد اضرب مثل على علامه الرفع في المضارع علامه الرفع في المضارع الضمّة الظاهرة على آخره فقدر بمثلاً لذلك فين تسأل المضارع المرفوع بالضمّة؟ يشعبه أحسنت يشعبه فعل المضارع مرفوع بالضمّة طيب السؤال في النهاية احنا انتهينا إلى ذلك نقول والنيابة أيضاً عن الضمّة الألف علامة الرف الفرعية الاخرى الألف الألف نيابة عن الضمّة والألف علامة للرف في المسنّة من الأسماء علامة للرف في المسنة من الأسماء والمسنة هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في الرض وزيادة يأ ونون في الجر والنصر المسنة هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو يأ ونون سوأ في الرض فإذا الألف علامة للرض نيابة عن الضمة في المسنة تقول محمد المسنة محمدون زيد المسنة زيدون خطأ زيدون ومحمدون هذه جمع ليست المسنة بزيادة الآلف المحمد محمدان زيد زيدان